بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن لا إله كملا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينت الكواكب وَاحْضَرُ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ لَا يَنصَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِقٌ إلا من خطف الخطفة فأكبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا لا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا وي أنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أحشر الذين ونموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. دون الله فدوهم الى صراط الجحيم واقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا نناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأذين دُونَنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان فَالْكُمْ تُمْقَوْمَ طَاغِيٌّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَنَائِقُونَ فَأَوْحَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنْتُمْ نا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتريون. إنك ذلك نفعل بالمجرمين.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 بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجسون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواك وهم مكرمون في جنات النعيم على سر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشارفين لا فيها غول ولا عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أن طلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لدردين ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا نو الفوز العظيم لمثل هذا فليعبون بل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة السقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكرون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن برجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفؤابه ضالين، فهم على أثاليهم يهرون، ولقد ظل قذ لهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادى نوح فلَنْ يَحْمَلَ المُجِيبُ ونَجِّينَهُ وأهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العظيمِ وَجَعَلَ ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِيَ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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعةه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سديد قال لأبي وقومه ماذا تحفدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نُلَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وقال ابن ذي ذيب إلى رب سيدين رب أبني من الصالحين فبشرنا وبغلام حنيم تلم ما بنغما عُسَع قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَضْرَبَ لَكَ تَرَى قَالَ يَا أَبَدِّ عَلَّمَاتُكَ مَرْسَدَكُنِي إِن شاء الله من الصابرين فلم ما اسلم واتلهو للجديد ونزيناه ان اذا صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ودركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا بإسحاق النبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذلية ما محسن وظالم لنفسه مبين وَلَقَدْ مَنَنَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوَّاهُمَا مِنَ الْجَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مُلْغَالِبِ وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه ما في الآقين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنا إلياس لمن المرسلين إذ قال لقوم ألا تتقون أتدعون بحلا وتذرون أحسن الخالقون الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وَتَرَىٰ النَّعِيمَ فِي الْآخِرَةِ سَلَامٌ عَلَى الْيَسَامِين إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ نُوحٌ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ قُلْنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ لَقَيْنَاهُ وَأَخَذَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وَبِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَفَنَجْعَلُ الظُّلُمَاتِ عَسًا وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ كَأَنَّهُ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبذ في بطنه إلى يوم يبعثون فنبلناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقفين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفدهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإن هم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأجلوا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 سبحان الله عما يسفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تحفدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا قال نحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لك نا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون، ولقد سبقت كلمة نار عبادنا المرسلين. إن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 أَتَّبِعَ عَذَابَنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَسْلَ فِي سَاحَةٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ حين وَأَغْشَى الْفَسَ فَانْيُبَصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ